لا رب لنا سواك فندعوه ولا ملك لنا غيرك فنرجوه إلى هنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الجود والكرم